ورسكاً غفوراً ورحماً <تصفيق> لو يواخرهم بما كسبوا I'm going to وكي كن لك hier kom namus dan is When I'm madana. Waarom ga ik de فَلَمَّا بَنَ اللَّهُمَ جَمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيعَ حُوْتَ I'm فَلَمَّا جَاوَسَا قَالَ لِلْفَتَاهُ Wat ik in على ذلك ما كنا نبغي فرسد على ذلك ما قصص Waarna ereid hij wilde على ذلك ما كنا نبغي فاغتدنا على ذلك ما قصص Ja, ja, ja, Oh, no, no. Oh what is the aan het einde van het leven, Bye. Oh, <laughs> Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, Locustinus, تراني يرونك او لا قد Sterker nog, want het is niet dezelfde